Diblet lorod علي اخذit diblet lorod وسلمت حان كنصرت لا شكر ونعم ومثلتها كثيراية يا قلب تستاهل الدم وتكب شجرية علي رضيت بلا مولام مرضى ki imen that made me and